اللهم على سماعك الرحمن آمين هذا هو طلب السعدي لا يجب اعطاء ثلث الهادي الى هل يجوز الاعطاء الى وكيله وان كان الوكيل من عليه الهادي وملاحظه ما افادت المعتمد ان من عليه الهادي يمكنه اخذ الوكالات عن الفقير ثم يقبل الثلث المخصص للصدقات وكاله عن الفقير ويتصرف فيه بعد ذلك بمقدار الوكاله ولو باتلافه او بيعه ونحو ذلك بلحاظ انه بقبضه عن الفقير وكاله تحقق عنوان التصدق بالثلث على الفقير ولكن بعض الاعلام في كتابه تعاليق مرسلتان اشكل على صحه الوكاله بهذا النحو بأن متعلق الآمر في الآية المباركة والإطعام وأطعم البائس الفقير ولا يصدق عنوان الإطعام بقبض الثلث وكالة عن الفقير والاتلافه بعد ذلك أو الإعراب عنه وبالتالي فلا بد إما من إطعامه له أو إطعامه بعد قضيه من وكالة عام بحسب ما عينه موكيل ويلاحظ عليه أن ظاهر عنوان الاطعام بدل الطعام على نحو التمليك لا أن المقصود به إيصال الطعام لجوفه باختياره وإنما المقصود بدل الطعام إليه على نحو التمليك فمتى ما قبضه صدق عرف أنه قطعنا وبالتالي، فمتى ما قضبه من عليه الهادي وكالك عن الفقير صدق عنوان لفعام الفقير وسقط الأم، وأما ما يصنع به بعد ذلك فهو تصرف في ملك. فقير بإذنه ولا رض له بعنوان الطعام. شو يقول شرحه؟ لو خلت فقير موجود وعندني إذا أعطيته هذا يكتف. يقال لي أعط اذا إذا خاب ما أعرف ما هذا؟ ما يأكل هذا؟ إذا ما لك به الخوف؟ ويقول يعني هذا المقصود تمكن الفقير من التصرف بهذا الطعام تمكن من التصرف بهذا الطعام صار بيده تمكن من التصرف بيعه يعني لو اجى انه يبيعه نحل شنو اذكر أكلت بنوعا بعض وثائق يا كنت على اي حال هنا معرض عن أكلت بيدنا بعد لاثقافيتها الفضي هو مكان مفاجئ من لا يملق كودة سنتين قوة نفع هذا المتابنة من الكم ما براعا كودة سنتين اخوة لا يمكنني حاجة من لا يمكنني حاجة لا المدى على الفقير انت إذا تعطي فقير في رجال تصير غني ما يصير غنيم ما زال فقيرا لأنه لا يملك قوت سنتين لا قوة ولا تعلن ملكة قوة يوم ملكة قوة قوت كان يحتاج هذا الأوغاد. كان ليس من شأنه أن يأكل هذا. هذا الفقير بالحاجة. هذا <تصفيق> ليس الكلام في النحو. محتاج أولاد. طلب هذا الفقير. لا يعجبه هذا الطعام. ما هو اللي سمح له؟ هذا الفقير ما يعجبه هذا الطعام. أمسك به وأعرضه. أمسك به وأتلفت قاضي النحو. سحرام عليها بعمر بالإسراف. المسألة الأخرى. ثم يتكلم في هذا؟ نحن نتكلم أن الامر بالاطعام هل يسقط لقبضهي أم لا؟ نقول نعم المراد بالإطعام بدلوا الطعام على نحو التنبيك فلقبضهي فلا فهو خمس فتطعنوا عنوان الطعام <تصفيق> الآن هو شنوب يتصرف تكليفه هو المتكليشي عنه تكليفي أنا إطعامه وقد حصل إطعامه أما هو الآن شنو تكليف الفقير الرج يُترِد في حرام عليه عنوان الأطعم يعرض عنه يطعمه لغيره يأكله يديره من شأنه أن يأكل أن يطعم من شأنه أن يطعم ليس الكلام شيخنا ليس الكلام في أن يطعم اللحم ولذلك لا إشكال عند احد لو تضربوا فداعه شو تتحرم إذا كان يعرض عنه جداً يعرض عنه هذا لا يريد أن يمع فلا يتحق ما صار من شأن صريري أو إذا ما يريد إذا رجعتوا هكذا بعد ما رجعتوا من شأنه يوم من شأنه هو من شأنه أن يطعنه لا من ما أراد أن يطعن؟ إنسان خب مو, مو أنه مغلق طمه لا يستطيع أن يطعن هو يطعن هو يطعن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فهل يصدق عنوان الاطعام بقبضه له أو لا؟ هذا الكلام في هذه النقطة. بمجرد قبضه له، صدق أنه قطع أم لا؟ إذا قلتم بأنه لا يصدق، تلتزمون بأنه حتى في مورد البيع، أخذه فباعه، أو أخذه فملكه، أو صالح عليه ما إذا تقولوا لا أنه ليس المراد بالإطعام في صال الطعام إلى جوفه المهم أن ينتفع عنه هذا من تفعه دفع به بعدين أعرض عنه حرم عليه التصرف أنه أعطيه لي أن ينتهي عنه إذن ما تفع به إذا أعرض عنه لأنه لم تسورة البناء تفع بذلك بقية بذلك أنه لم ينتهي عنه أقول شيخنا عدوان اللي تفعهم بالنتيجة حددوا. حتى نعرف أنه يصدق في هذه الصورة ما يصدق في هذه الصورة وليتك عبيري يعني يعني أنه يصدق في الأعينه أو قبضه فتريفة تحت هنا شو يقولون لا نفر فإذا ما سقطتها تريفة تحت هنا سقط من الذي هو تريد أعني ما تكرر وما هو الحال إذن لا محالا بدل الطعام له على نحو التمليك بحيث يمكنه بعد هو ما يريد الجهاز بدل الطعام على نحو التمليك بحيث يمكنه أن ينتفع به هذا الطعام. مثل أي شخص ناجي وضيف عندي أبو ناجي وضيف عندي أبو ناجي ما دلت أي شوية، أي شوية، خلاص أضعف. حينما ناقشنا بين الذبح والطعام ما تفهمي هذا الذبح والطعام، بالذبح بالإطعام بعد الذبح هذا أمران. لا تكلم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في جواز إخراج لحوم الأضاحي عن منا وعندنا ما دل على المانع بقصلاقه حديث اثنين بعد اثنين واربعين من عبد الله صحيحه معاويه بن عثمان قال قال ابو عبد الله لا تخرجن شيئا من لحم الهادي ومقتضى اطلاقها عموم المنع ولكن خرجنا عن هذا الاطلاق لصحيح محمد بن مسلم حديث خمسه نفس الباب عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن اخراج لحوم الاضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه يعني الناس الذين في لنا تأمل اليوم وقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه ومقتضى ذاهر جواز الإخراج في فرض عدم حاجة إليه داخل شنو هذا شيخ علي سؤال صناعي يعني إن الإمام ينهى عن الإخراج بأن الناس تحتاج ثم هذا شنو نهي ولا يكيد ونهي شرعين المختبر الأصل هو لغرض الغرض التفاق حسنا الحكم الأول أنه لا يجب الإخراج ونصحبنا أولادك ملتصر. ملتصر لكن بعد أن ينتهد الحاجة عنهم الموضوع موضوع فهو موضوع لا هو مدسل المشقرع شخص الموضوع <تصفيق> ويقول أنا كنت أنهى لأنه ما لأنه كان أقوه هذا الآن أنا ما يعني هو الآن علل بتشخيصه موجود يعني كما يمكنه أن يطفي هذا إلى المكان لا فيم كان هو بنفس المشرد لشخصة الموضوع لأن يعلم الموضوع ما موجود كان موجودا الآن ما موجود إن كان يأخذ المثلح إن كان هناك في من هو مخصد إليه تبذله إليه ولا تخرج وإذا ما موجود فأخرج ثالثاً له بنفسه يقول بما أنه لا يدرك يعني أردكم هذا لا يخرجوا عن توبي أمراً شرعياً ليس أمر للملاعقون نعم أصلاً جانب يسي أصلاً مسألة يدود لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قرضه كيفما شاء فلا بأس بتمليكه بعد قبضه غير المسلمين بل قد ورد تمليكه للحرورية كما في رواية هارون حديث ثمانية باب اثنين وارضعين عن هذه عبد الله عليه السلام إِنَّ علي يَبْنَا كان يطعن من ذبيحته الحورية قلتو وهذا كلام مصباح إن حديث مال يضع وهو يعلم أنه حورية قال نعم بناء على ظهوره بناء على إطلاق ذبيحته لل هذه الواجب ايضا بدأ المنهج ومساله 402 هذه واجب في في واجب يعني على أنه هي ظاهره الواجب واجب على ايش غير الواجب اللي يجي الطالب هدفا لغير الواجب الذي يجي لا من سؤال السائل الاستغراب الاستغراب يقول له انه درئر لا يستحقون الرحمة حتى في الصدق المنجوبة حورية خوارية وردت النصوص انهم أشج من الكفار فهو السائل يقول له ان هؤلاء لا يستحقون الرحمة كيف تعطيهم؟ كيف عليهم كان يعطيهم؟ حتى مع الصدقه المندوبه مو حلو قال امام يعطيهم ولو قال ما يعطيهم الثاني يعاني المحصوب بالذبحه الاضحيه حلو ما يستغرب ما بعتقد البيت على السلام وانما يستغرب انه واجب ويعطينا لا الكلام كلام ما أنه استغراب لان هذا تشريع هذا مو خط مو إخبار عن علي بن حسين الإمام أخبر عن علي في مقام التشريع فلذلك صدر السؤال يعني التشريع يشمل مثل على الفارق أو لا؟ أو الدوار هل الدوار؟ التشريع الاستحباب أو الدوام؟ هذا هو المختصر هو هذا مسألة أربعمائة واثنين إذا دفع الهديات أو أخذه متغلب عليه أهران قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي لأجل التنفي الأهري نعم لو أتلفه هو باختياره أو بإعطائه لغير أهله بمن ثلثين يعني الثلوث الهدية وثلوث الصدقة على الأحلام ومبنى المسألة أنه إن قلنا بخروج الهادي عن ملك من عليه الهادي بمجرد دفعه كخروج الزكاة عن ملك المذكي بتعيينها وفرزها فمقتضى ذلك ضمانه إن أتلفه أو تلف تحت يده بي لأنه ليس من كلمة وإن قلنا بأنه بمجرد ذبح هذيان لا يخرج عن ملك من عليه الهادي إلا دليل على خروجه عن ملكه بمجرد الذبح فحينئذ فلا ضمان في فرض الاتلاف وان كان آثما باتلافه وعدم الصدقه بثلثه الا انه لا موجب لضمانه وعلى فرض الضمان فما هو الموجب لتخصيص الضمان بالثلثين في عباره المنساب لكن حق ما سياحق <سؤال> لا ما كمل هذه الحق الى نفسه طبعا يعني ولكن لا لكن نقول ما رجع ان يقول كيف بعد الملحق المالي يا اخي أتلاف الثلث المخصص للاكل اكله بعد الثلث اللي هو لك هاي سبتيني عليه وانتو نتقول ولا عدل هاي سرع من الملكة في ذا الكهنية هذا نعم السلط المخصص للآكل ليش؟ ما يرون هذا السلط السلطين موجودين بالين ليش ما يرون هذا السلط الموجود؟ إذا تقول خرج عن الملكة إلا أن يقال بأن الإذن في الأكل إذن في الإطلاف عرفان ومقتضى كونه مأدونا في إطلافه على مبمانه ولكن اثبات هذا مشكل عرفان فلا ملازمه بين الإذن في الأكل ولعلمهم افلام انتهى البحث حول الهدي دخلنا في الحلق والتقصير وفيه مطالب المطلب الاول لا ريب في اصل وجوب الحلق او التقصير بعد الذات للتسالم عليه ولكن سيدنا قدس سرار أضاف للتسالم الاستدلال بالآيات والنصوص المتضافئة أما الاستدلال بالنصوص متوافرا سواء ما تضمن الامر بالحلق كما في حديث واحد باب واحد من ابواب الحلق والتقصير صحيحه عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام اذا ذبح فاحلق راسه أو ما كان بيانا لكيفيه الحاج فهو تام بلاده واما الاستدلال بالآيات فقد اشار في الحاشيه الى ان المقصود بالايه قوله عز وجل لتدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وتبعه في ذلك في تعاليق رب مع أن الآية الآية لألة لها على الوجوب وانما غاية الوعد بدخولهم مسجد الحرام محلقين أنه راجح في الجملة وعما أنه لازم فلا في الآية على اللزوم نعم ينبغي الاستشهاد بقوله عز وجل ثم ليقروا تفتحهم وليوفوا نذورهم بضميمات تفسير الآيات صحيح الحلبي حديث عشر باب واحد من أبواب الحلق والتفسير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التفه قال هو الحلق نعم في مرخصه العالم و روايات يعني الله يعني الله اللي في العالم و شعوره يا هذا <تصفيق> كما ذكر بعض الاعلام هذا على امر الشيخ ابراهيم كما ذكر بعض الاعلام أن المراد بالآية قوله عز وجل ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وفيه أن الآية واردة في المحصور والمصدود فلا دلالك فيه على لزوم الهادي في حق المتمتع المختار في حق المتمتع المختار المطلب الثاني لا ريب في أن الحال عبادة لكونه جزءا من الحال والحج عبادة بقوله عز وجل وأتم الحج والأتم <تصفيق> لله المقلب التالي هل يعتبر في الحج إيقاعه في نهار يوم العيد أم لا؟ <تصفيق> والكلام من جهتين الأولى هل يجوز إيقاعه قبل يوم العيد في ليلة العيد مثلا أم لا وقد استدل على عدم الجواز بوجوه منها السيرة القطعية ومن الواضح ان التزام المتشرعه بالحلق يوم العيد لا دلاله فيه على لزومه شرعا بحيث لا يقع حلقا قبله فلعله من جهتي تاكد رجحانك ومنها من هذه الوجوه ان الذبح مما يجب ايقاعه في نهار العيد وحيث ان الحلق مرتب على الذبح فمقتضى ذلك اعتبار لقائه يوم العيد ولا غريب أنه مستدل بنفس هذه النكتات في الذبح. فقالوا الدليل على اعتبار كون الذبح يوم العيد أن الحلق مرتب عليه وحيث يعتبر في الحلق. دي قاعه في نهار يوم العيد فكذلك في الذات وهو غير تام والصح في ذلك ان محل بحثنا في ان من يجوز له الذبح ليله العيد هل يشرع في حقه الحالق ليلة العيد أم لا؟ وليس الكلام في من يتعين عليه الذبح يوم العيد حتى يقال بأن جواز الحلق ليلة العيد مناكن للتركيز بينهما ومن هذه الوجوه صحيح سعيد المعالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مصدر باب واحد من أبواب رمي جمرة العقبه حديث واحد قلت لأبي عبد الله عليه السلام معنا نساء قال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمراء فإن لم يكن عليهم ذبحهن فليأخذ من شعورهن إلى آخر الحديث ووجه الاستدلال به بحسب ما في المعتمد. ان مقتضى مفهوم الشر أنه لو كان عليهم ذبحون فلا يقصرنا وفي أن غاية مفهوم الشرط رزو الترتيب فليس لهن التقصير قبل الزرح وأما عدم جواز إيقاعه ليلا لمن ذرح فلا دلالة في مفهوم الشرط عليه فيضم بغي أن يقال. ان هذه النصوص الداله على جواز ايقاع الذبح والتقصير ليلا ظاهره في الجواز بمناط العذر والاستثناء فمقتضى دلالتها المطابقيه على الجواز حال العذر دلالتها الالتزامية على عدم الجواز بالعنوان الأولي لا ان المناط مفهوم الشرط كما في المعتمد والمهم انه لا خلاف في عدم جوازي في قاع ذبح ليلا للمختار، فإحذف بعد ما الذبح يغنم في السير.الجهة الثانية هل يجوز إيقاعه في الأيام التالية ليوم العيد أم يختص؟ يوم العين. المشهور هو اعتبار يوم العيد وربما يستدل له بالتأسي، والتأسي أعم من اليد كما قد يستدل له بالسيرات وفيها ما سلاه كما قد يستدل له بأنه لو كان لبان بمعنى أنه لو كان إيقاعه في ايام التشريق جائزان لوردت رواية به ولم ترى وبصحيحة محمد بن حمران هذا بيلي المناقشة باب أربعة عشر من أبواب الحلق حديث واحد سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له قال كل شيء إلا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النار قال كل شيء الا النساء بدعوى ان ظاهر سؤال السائل عما يحل يوم العيد ظاهر في المفروضيه عن مطلوبيات ايقاع الحلق يوم الريد فلذلك سال عما عم يحل له يوم العيد بعد الفراغ من الحلق ماذا يقول تشك في هذه التشك فهو كلام لمراد استعمالي ومراد جندي وما هو مراد وكذا ما هو المراجع جدي من الشك قال له مراجم مراجم ما تفضل قال يوم العفو يوم الحل تبتلعني إذا حلا ما حسنت يا إغرايوين كنت مادين فين الدرس من الأول ولا على عدد تجاغب يوم على الدرس عن بس يوم بالخصوص أول لن تجناب لن تجناب وفيه لعل عدم تعليق التحلل على الحلق يوم العيد لمطلوبيته فيه ولون البان او لكونه هو المتعارف خارجان فالصحيح عدم خيان دليل على اعتبار يوم العيد كما ذهب إليه السيد الأستاذ في مناسكه، بل قام الدليل على جواز الإيقاع في أيام التشريع، وهو رواية منصور بن حازم، حديث خمسة باب ستة من أبواب الذبح، حيث قال. حديث خمسة باب ستة من أبو الله بالغير أنه قال <تصفيق> بمنا ثلاثة أيام كمن أراد الصوم لم يصن حتى تمضي. فإذا جاز إيقاع الزرحي اختيارا في أيام التشريق جاز ما هو مترتب عليه ألا وهو الحال والحمد لله